يا ايها النبي قل لمن ت في ايديكم من الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويرفعكم لا الله وثور الرحب وإن يرد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجهادوا بأمو في سبيل الله والذين آغوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يا يهاجرو وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم مساقة والله بما تعملون بصير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 صرؤوا لائك هم المؤمنون حق لهم عفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعدها جروا وجاهدوا معكم فأولئك وَقُلِ الأَرْوَاحُ حَامِلَةٌ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ